لَهُ درَرجة عندَ رَبّهِم وَمَووفَِةُ وَررزْقُم كَريم كمامَا أَخْرجَكَ رَبّكَ مِنْ بيتِكَ بالِحقَّ وَإِ فرَيقُ مِن المُمنِنين لَكَارون يجَدِلونك فيِي الحَقِّ بعد مَا تَبَينكَ أنما يُساكُون إلى المَوْوتِ وَهُ يَظرون. وَاِذْ يَاغِذُكُمْ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لحَقّ الْ الحَقََّ وَيُبطلَ الْ الباطِ لَ وَلَكَرِهَا الْ المجرمون إذ تَسَغِيثونَ رَبَّكُم فَسْتجابَكُم أن مُمِدُّكم بِأَْلفم مِنَ الملائكَةِ ردَفين وَماَا جَلَهُ الله إِا بشْرَى وَلِلتَطمَ إ بِه قُلوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إلَّا مِنْ ععَد اللههِ إ اللهَّه عزيزٌ حَكيم. إِذْ يُؤَايِدُكُمْ نُعَاسًا أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلْيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ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 ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زَحْفًا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فيه إلا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد با بغضب من الله وما واه جهنم وما واه جهنم وبيس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وَالُبلََ الْ المومنينَ مِنْهُ بَل أن حَسَنَا إ اللهَّه سَمع عَم ذَلِكُم وَأَن اللهَّم وَحن كَدَ الكافِرين إ تَسَْفتْتح فَقَد جَاءكُم الفَتح وَإن تَتَهُ فَهُو خَيْرَُّكُم. وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم مَّوْفَاتُكُمْ شَيْئًا وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم مَّوْفَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عَنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَعْلِمَ اللَّهُ فِيهِمُوا خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمُوا لَتَوَلَّوْا وَهُمُوا مُعْدِضُونَ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 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمُوا تَعْلَمُونَ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 تَائِنُ تَهُوفَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير وَإِذْ تَوَلَّو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِير وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتموا لاختلفتموا في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك, ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يُركَهُم اللهَّ في مَناامِكَ قَللَ وَلَوْ أراكَهُ كثيرَ لَفَشِلْتُمُ وَلا تَنازَعتُم فيِي الأمِْ وَِ اللهه سََّم إهُ عَليم بذاتِ السلور وَإذ يُركُمهُم إذ الْلتَقَيتم فِي عينِكُمُ قَليلَ وَيُقلنُكم في يُونِهِم لِيَقَضِيَ اللهَّ أَممرًا كانَان مَفول. وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم موفية فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّ تَراءةِ الْفِيَتَانِنَكَ صَعَلَ ععَقبِبَيْهِ وَقَالَ إّ بَرِي أُم مِنكُم إن يَأَرَمَا ل تَرونَ إِ يَأَخَافُ اللهَّ فَلََّا تَراءةِ الْفِيَتَانِكَ صَعَلَ ععَقبِبَيْهِ وَقَالَ إّ بَرِيوم مِنكُم إ يَأَرَمَا ل تَرونَ إ يَأَخَافُ الله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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدى بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذَلِكَ ب بأنَّ اللهَّهَا لَْ يَكُمُ غَيرًا نِعْمَةً أَعَمَهَا عَى قوْمِ حتىَا يُغَير مَا بأَافُسِهِمُ وَأَنَّ اللهَّه سَمع عَم كد بِآالِفِعونَ والَّذينَ مِنْ قبلَِهِم كَذَّبُ بآياتِ رَبِّهِم فَأَهلَْنَاهُم بذُنُ بِهِم وَأَغْرَقَنَ آلَ ف الْ العون وَكُلّ كانوا ظالمين. إِنَّ شَرَّ الدَّوَامِ بِعِنْدِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَسْقِطَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافًا مِنق مِن خِييَانةَم فَمْ بِذ إلَيْهِم علىى سَو إِ اللهَّه لا يُحبّخائِنين وَلَا يَحْسَبًا الذيينَ كَفرَروا سَبَقُ إِهُ لا ييععجِزونَ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 وإن تكن منكم مية يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مية صابرة يغلب ميتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن تكون له أسارا حتى يثخن في الأرم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 اُخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِدْ خِيَانَتكَ فَكَفَّ قَدْ خانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ